الله اكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, إله إلا الله. سو سو إلا الله سوء أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 14. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعللوا وَإِن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 ولئن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الله, الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.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 وكان الله شاكراً علیماً الله, الله أكبر. الله لمن ربنا ولك الح. Allah Allah Allah Akbar Allah I'm long. Salamu alaykum wa rahmatullah, Allah. Salamu alaykum wa rahmatu Allah. Assalamu alaykum wa rahmatu Allah. Assalamu alaykum wa rahmatu